أقول جزى الله خيرا الشيخ أسامة العتيبي وفقه الله وأعانى وحاصل ما ذكره الشيخ وفقه الله هو عموم فهم لا إله إلا الله كحاكمية وأن ذلك ليس مختصا بتحكيمها كشريعة وإنما هذا يشمل أن يحكما دين الله عز وجل في النفس والأهل والإخوان أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم على أرضكم ولا شك أن هذه الحاكمية الله عز وجل وأنك تنقاذ لشرع الله عز وجل تحكمه في نفسك وأهلك ومن ولاك الله أمرهم هو الصحيح لا دعنك ديدا ما عليه أهل الباطل فيما يتعلق بالحاكمية والدندن حولها فهم يريدون غير ما نريد أشكر الشيخ على ما وجهوا لنا من نصح جميعا وأن يكون طلبة العلم على أدب الطلب مع أنفسهم وقبل هذا مع ربهم عز وجل ومع أنفسهم وزملائهم كذلك أيضا أن نحمد الله عز وجل على ما هيأ لنا من خير وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هيأ الله لنا مثل هذه المجالس الطيبة كذلك حث الشيخ على أن نكون على صلة بالعلماء الكبار هذه الدعوة المباركة هذا أمر لا بد منه كي نأمن بإذن الله سير هذه الدعوة وأن لا تنزح بنا أو أن لا ينزح بنا مركبها فالعلماء ورثت الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكنهم ورثوا العلمة فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر إن, ال... إن الناس بلا علماء كما يقول أحمد بن حنبل إن الناس بلا علماء كالأنعام السائمة فرجوعنا إلى العلماء انطلاقا من قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا إن كنتم لا تعلمون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول فالرجوع إلى العلماء أمر لا بد ولو ردوه علماء السنة يحثون على تحصيل العلم الناس ويشجعون طلبة العلم على نفع إخوانه وهم يشعرون أن طالب العلم إذا بذل نفسه لإخوانه أن ذلك من بركة العلم ويعلمون أن طلاب العلم الناس أحوج ما يكونوا إليهم في مثل هذه المشتماعة فلم نرى عالما يثبت طالبا بل يشجعون طلاب العلم على تحصيل العلم النافع وعلى بذله وفق ما يستطيعون لا, تكلف لا يكلف نفسه ما لا يطيق ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا يقول على الله بلا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 ولا يكون طالب العلم في مثل هذه الأمور لا يرى له لا أثر ولا جهد إن الذي يزكي طلبة العلم هو صدق أعمالهم في الدعوة في تعليم المسلمين وبذل اوقاتهم لاخوانهم والتعاون معهم على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ان ابرز ما يبرهن صدق الطالب ان يكون له اثر يكون له اثر على من حوله من اهله واخوانه والمسلمين جميعا طلبت العلم بحاجة إلى تحصيل العلم النافع ومن تأهل منهم للإفادة كأن يكون تلقى بين أيدي علماء ومكث عندهم وقتا وزكاه العلماء ورضوا عن علمه أو كان يدرس بين أيديهم وهم أحياء فهو توثيق ضمي لهذا الطالب وبآثارهم يعرفون فإن طالب العلم الذي له أثر في الدعوة إلى الله عز وجل عمله يدل عليه ومحبتنا للعلماء تقتضي أن نعمل بنصحهم في حثهم على تعليم المسلمين محبتنا للعلماء تقتضي أن نحب طلبة العلم ونبارك جهدهم وأن نشعر جميعا أننا على ثغر واحد محبة العلماء تقتضي أن لا يكيد طلبة العلم بعضهم لبعض وأن يكونوا على سريرة طيبة صادقة وأن يجاهدوا أنفسهم في دفع حبوب النفس فإن الداء قديم الداء قديم ذكره العلماء فيما يتعلق بمحبة الظهور ونسأل الله العظيم رب العرس عظيما يعافينا من هذا البلاء إن ربنا لسميع الدعاء نسأل الله العظيم أن يعافينا جميعا من أن تكون أعمالنا وبالا علينا وجهادنا يذهب هباء منثورا نصعل الله العافية نحن أدرى بأنفسنا أيها الإخوة ونحن أعلم بجهلنا فإن الذي نجهله كثير قد ذكرت في بضع الدروس أنني لا أعد نفسي هنا شيخا أبدا ولا خطر بالبال إنني أتعاون معكم لما أشعر من الواجب المتحتم في نفعكم وفق ما أستطيع وأقدر عليه وإن هذه الدروس هي كلبية لحقوق الأخوة بيننا فكما أننا نسعى لإعانة الفقير ولدفع كرب المكروم وإغاثة الملهف فإننا نسعى لرفع الجهل عن إخواننا بل هم أحوج ما يكون لذلك وإن هذا الباب من أعظم أبواب الجود والكرم إنني أعتقد أنني طالب مثلكم لا أرتفع عنكم بشيء وقد ذكرت في بدء الدروس أنني زميل لكم فليبلغ الشاهد الغائم فبي من الجهل ما لا ليعلمه إلا الله عز وجل لكنني حسب أن أبذل لكم ما أستطيع والله الموفق لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم يقول هناك شخص لا يستطيع القراءة والكتابة فهل يترك طلب العلم؟ أم يستمر في طلب العلم وما نصيحتكم لهذا الشخص أنصحه أن يتصبر فإن الله عز وجل وعد الذين يجاهدون أنفسهم بحسن العاقبة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر هكذا هي العراقين في طلب العلم ليميز الله الصادق من غيره فهذا الذي لا يستطيع القراءة والكتابة يلتمس أخا يعلمه القراءة والكتابة وقد كنت في أول طلب كان قد وفد علينا أخ النيبي وهذا الأخ كنت أتعجب من ضعف فهمي وأخبرني هو أنه قد فارق القلم والورق أكثر من عشرين سنة أو كذا وكان ضعيف الحفظ والفهم كنت أتعاون معه في شرح النحو ومتعجب أنا لضعف فهمه فأكرر عليه فلا يزال هذا الأخ يشتهد حتى صار من أقوى الطلاب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم طالب إن لا تيأس فإن الله عز وجل عز وجل يفتح على طلبة العلم بمقدار صدقه ويعلم الله أنه قد تركوا الدنيا في الوقت الذي كان فيه زملاؤهم وأقرانهم صاروا إلى الدنيا يجمعون الدينار والدرهم آثرهم ما عند الله عز وجل إن الله لا يغيروا Bye-bye.